يقول السائل ما حكم الدعاء دعاء الله تبارك وتعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى وجعل وسيلة بين يدي الدعاء لا يكون إلا بالوسيلة المشروعة لا يكون إلا بالوسيلة المشروعة التي جاء الدليل على مشروعيتها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد دل الدليل على مشروعية التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا كقوله جل وعلا قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولهذا تجد في أدعية كثيرة جدا. واردة في الكتاب والسنة فيها التوسل إلى الله بأسماء مثل اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق مثل اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك مثل اللهم إني اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك إلى غير ذلك من ادعيه كثيرة فيها التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. فهذا توسل مشروع دل الدليل على مشروعيته أيضا من التوسلات المشروعة التوسل إلى الله بعملك الصالح التوسل إلى الله بعملك الصالح مثلا تقول في دعائك اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بك وتصديقي بنبيك صلى الله عليه وسلم واتباعي له اللهم إني أتوسل إليك ببري لوالدي وإحسان إليهما وقيام بحقوقهما أو نحو ذلك فهذا كله من التوسل المشروع وهو توسل المرء بعمله الصالح ولهذا لك أن تتوسل إلى الله بحبك للنبي عليه الصلاة والسلام كان تقول في توسلك اللهم إني اتوسل إليك بحبي لنبيك اللهم يتوسل إليك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أو باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم لأن هذا من جملة عملك الصالح من جملة عملك الصالح فلك ان تتوسل إلى الله جل وعلا بذلك فهذا ورد, هذا ورد ودل عليه الدليل أما التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام أو بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يرد إطلاقا ما يدل على ذلك وما يحتج به من يجوز ذلك إما أحاديث لا تصح فلا يجوز الاحتجاج بها كحديث توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم فهذا باتفاق أهل المعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث لا يصح ولا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يحتج به أو أحاديث صحيحة لكن الفهم الذي فهمه منها هؤلاء فهم خاطئ مثل مثلا قول عمر اللهم انا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس فادعوا الله لنا ففهموا أن المراد بقول عمر كنا نتوسل إليك بنبينا أي بجاهه وبمكانته وهذا فهم خاطئ بل إن الدليل نفسه يرد هذا الفهم قال كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس فدع الله لنا المراد نتوسل إليك بنبينا أي بدعاءه وهذا توسل مشروع الصالح الحي عندما يطلب منها الدعاء الصالح الحي الحاضر عندما يطلب منه الدعاء هذا مباح والصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون من ادعوا الله ان يسقينا ادعوا الله ان يسقينا فمثل هذا كان يحصل في زمانه لكن بعد موته لكن بعد موته عليه الصلاة والسلام فإن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث وعليه فإنه عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد ولهذا قال لعائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك يعني بعد أن أموت لا استغفر لأحد ف في حياته كانوا يطلبون منه عليه الصلاة والسلام الدعاء وهذا هو المعنى المراد بقول عمر رضي الله عنه كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء نبينا نطلب منه أن يدعو لنا فيدعو لنا والآن نتوسل إليك بعم نبينا أي نطلب من عم نبينا أن يتقدم ويدعو الله لنا ونؤمن من ورائه ف. هذا هو المراد ففهم بعض الناس من ذلك أن المراد بقوله نتوسل بنبينا أي بجاهه أو بذاته أو بمكانته الشاهد أن كل ما يحتج به من يجوز التوسل بالجاه أو الذات أو المكانة إما أحاديث لا تصح أو أحاديث صحيحة لكن القوم أخطأوا في فهمها أخطأوا في فهمها والتوسل المشروع إما أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أو تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعملك الصالح أو بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين فهذا الذي قد دل عليه الدليل ولهذا بناء على ما سبق قال أهل العلم إن التوسل بالجاه جاه النبي أو غيره من الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو الصالحين أو التوسل بالذوات ذواتهم أو بمكانتهم أو بمنزلتهم أو بقدرهم عند الله سبحانه وتعالى هذا كله مما لا دليل عليه مما لا دليل عليه في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومما لا لم ينقل فعله عن الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم وغفر لهم وألحقنا أجمعين بالصالحين من عباده نعم أحسن الله إليك يقول هل يجوز للإنسان إذا وضع شيئا من أغراضه في مكان يدعو الله بأن يقول أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى والحديث اذكروا بمعنى إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه إذا استودع شيئا حفظه لكن لم يرد فيما أعلم في الدعاء المنقول أو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بمثل هذه الصيغة لكن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يحفظ متاعه أن يحفظ حاجته أن يصونها أو يسلمها من السراق أو غير ذلك يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه ويعتمد عليه جل وعلا في شانه هذا وشؤونه كلها لكن مما ينبه عليه في هذا المقام أن بعض الناس اتخذ من ذلك وردا اتخذ من ذلك وردا وظيفة يومية وجعله من جملة الأوراد التي يقولها في صباح وفي مساء. فبعضهم إذا أصبح في جملة الأوراد يقول: اللهم إن استودعتك بيتي واستودعتك أولادي واستودعتك كذا واستودعتك جعله وردا له في كل يوم من أيامه. ومثل هذا ال مثل هذا العمل أو هذا الصنيع الذي هو اتخاذ وردا يومي ويواضب عليه المرء فإن مثل هذا التخصيص نوع من التشريع. مثل هذا التخصيص نوع من التشريع فليس الإنسان أن يأتي بمثل ذلك ولو قال يعني في بعض مراته اللهم أني استودعتك حاجتي هذه أو اللهم أني أسألك أن تحفظها لي أو نحو ذلك أما أن يتخذ سنة ونحو ذلك فهذا مما لا علم له أصلا الله اليك قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هل الدعاء المذكور في هذه الآية يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يعني ظاهر الآية أنه في في دعاء المسألة لأن دعاء العبادة يكون فيه أثيبكم أدعوني أثيبكم لأن دعاء العبادة هي العمل عبادة الله ذكرا وتسبيحا وتهليلا ومناجاتا، ومن كان من هذه العبادات فله الإثابة من الله ولهذا دعاء المسألة فيه الاستجابة ودعاء ودعاء العباده فيه الاثابه ودعاء العباده فيه الاثابه لكن بعضه للعلم جعل مثل هذه الايات عامه ومتناوله في عموم قوله ادعوني في عموم قوله ادعوني متناولة للمعنيين معا دعاء العبادة ودعاء المسألة نام يقول هل هذه العبادات التي ذكرها المصنف رحمه الله يكون فيها ما هو من قبيل الشرك الأصغر أم كلها إذا خالف فيها الإنسان وقع في الشرك الأكبر هذه, هذه العبادات كلها من العبادات التي الوقوع فيها من الوقوع في الشرك الأكبر الناقل من الملة على ما سبق بيانه وإضاحه لكن تأتي صور معينه يذكرها أهل العلم والوقوع فيها من الوقوع في الشرك الأصغر ويتعلق بمثل هذه العبادات ومن من الأمثل على ذلك التوكل من الأمثل على ذلك التوكل يعني من توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر ناقل من الملة. ومن توكل على غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير مما مكنه الله سبحانه وتعالى منه ووجد في قلبه شيء من هذا فهذا عدة من الشرك الأصغر, الأصغر فقد يأتي بعض الجزئيات المعينة التي تقع في مثل هذه الأمور وتكون من الشرك الأصغر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات ربنا انا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعيدنا والمسلمين في كل مكان من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على رسول الله